وَأَزَالُوا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَدِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُ فَإِن تَبَتُمْ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَسِرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي لَبْسٍ مِّمَّا فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم يلتهون ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين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 إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر، وقام الصلاة، وآت الزكاة، ولم يخش إلا الله.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 وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ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 لقد نصركم الله في مواطن كثير ويوم حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغنى عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ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 يريدون أي يطفئ نور الله يريدون أي يطفئ نور الله بأفواههم ويأب الله إلا أي يتم نوره ويأب الله إلا أي يتم نوره ولو كره الكافرون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 والذين يكنزون الزهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله والذين يكنزون الزهب بعذاب أليم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 إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لَا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَتَعَلَّكَ لِمَثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خِفَافَوْا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كلم لهم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 ولو أراد الخروج ولو أراد الخروج لعد له عدته ولكن ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادواكم إلا خبلوا ولا أوضعوا خلالكم ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد بَتَغَوَّلْتَنَتْ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى حَتَّى دَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَزَلِي وَلَا تَفْتِنِي ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أيه يصيبكم الله بعذاب من عيده بعذاب من عيده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أوكرها الذي يتقبل منكم إنكم كتم قوم فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفاقاتهم إلا أنهم كفروا إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله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 قُلْ أَؤْذِنُ لَكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُوا لِلْمُؤْمِنِينَ ورحمة, وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض.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 نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوه وأكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع, كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبيطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وسمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات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 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. اولئك سيرحمهم الله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن وردوان من الله وردوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم. ومأواهم جَهَنَّمُ وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله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 فضله بخلوا, به وتولوا بخلوا به وتولوا وهم معرضون ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن, لنصدقن ولنكونن من فَضْلِهِ ومنهم من فضله بخلوا به فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَتَوَلَّوَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقٌ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفَ اللَّهُ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم ثرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات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 ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرجال مخلفون بما قعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يداهدو وكرهوا أي يداهدو بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجعنا ما أشد حرّا لو كانوا يفقهون قلنا رجعنا ما أشد لو كانوا يفقهون فَالْيَضْحَكُوا قَلِيلَ وَالْيَبْكُوا كَثِيرَ جَزَاءً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَالْيَضْحَكُوا قَلِيلَ وَالْيَبْكُوا كَثِيرَ وَالْيَبْكُوا كَثِيرَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَلَيَبْكُونَ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلخُرُوجِ فَقُلْ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا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 استأذنك الطَّوْلِ الطول منهم وقالوا ذرناكم مع القاعدين رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطبعة على قلوبهم وطبعة على قلوبهم فهم لا يفقهون.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 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون وَلَا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسن من سبيل والله غفور رحيم.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 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبئكم فيُنبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرض عنهم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 منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنات والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً لمسجد أثسا على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه لا مسجد أسس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبونه يتطهرو والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنِيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ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 ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفرون المشركين ولو كانوا لقربا ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.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 وَظَنُوا أَلَّا مَلْجَأٌ مِنَ اللَّهِ إلَّا إلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 ولا يطئون موت أي يغذ الكفار ولا ينالون من عدوئ نيلا ولا ينالون من عدوئ نيلا إلا كتب له به عمل صالح إن الله لا يضيع واجر المحسنين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 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِنْ تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ, عليه توكلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ